بوك تو دري ان سيونتغ ثلاثة وسبعون, وسبعون السماح بعمل شيء السماح بعمل شيء مخ جي البستير Hel Surta yus maka aan teko sa He so Mag j ao akool drink Mag jy al alleen by toe gaan هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ هل صرت يسمح لك ان تسافر لوحدك الى الخارج؟ ماج يسمح ان يجوز يسمح ان يجوز هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ مغ يير روك؟ هل يسمح بالتدخين هنا؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ مغ مينز مت اكريديتكارت بتال؟ هل يجوز السداد بي بطاقة هل يجوز السداد؟ بيبي بطاقه الائتمان هل يجوز السداد بالشيك هل يجوز السداد بالشيك mag هل يجوز الدفع هل يجوز الدفع كاش فقط Mag ik bel? لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ اتسمح لي مجرد ان اتصل بالتليفون؟ Mag مجرد سؤال؟ اتسمح لي مجرد سؤال؟ Mag ik مجرد, مجرد ان أقول شيئا؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا هي mag nie in لا يسمح له أن ينام في المنتزه لا يسمح له أن ينام في المنتزه هي mag nie لا يسمح له أن ينام في السيارة لا يسمح له أَنْ يَنَامَ فِي أَلْسَيَّارَةَ أَيْمَخْنِي أَنْ لِي سْتَاسِي سْلَابْنِي لا يسمح له أن ينام في محطة القطار لا يسمح له أن ينام في محطة القطار مَخْ أُنْسْ سِتْ أَتَسْمَحْ أَنْ نَجْلِسْ أَتَسْمَحْ أَنْ نَجْلُسْ ماخ بقائمة ا سبايس كارت كراي اتسمح بقائمه الطعام هل يجوز أن منفصلين هل يجوز أن ندفع منفصلين